سَأَنَّ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَأْلَمُ إِذَا بَعْثَ رَمَى فِي الْقُبُورِ وَحَصَلَ مَا فِي الصَّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ